الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله إنكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لبنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فلا تعرضنا فلا تعرضنا علي بناتكن وأخواتكن ولا أخواتكن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأذى من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب النكاح وهو متعلق بما يحرم من النساء والتي يحرمنا من النساء ذكرهن الله عز وجل بقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر ما ذكره الله تبارك وتعالى وكان مما ذكر الله وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها هو في هذا الموضوع وأبو سفيان من أهل العلم من يقول له ابنتان كل واحدة يقال لها أم حبيبة وهذا إنما يحتاج إليه في الجواب عن إشكال معروف في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة سأله أن يعطيه أربعة أمور وكان منها قال عندي أجمل العرب أم حبيبه أزوجك إياها وأم حبيبه هذه التي تروي هذا الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنها من المهاجرات الأول إلى الحبشة أسلمت قديما ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والذي زوجه إياها هو النجاشي كما هو معروف هو الذي أصدقها فكان هناك إشكال هو كيف قال أبو سفيان أزوجك أجمل العرب أم حبيبة عندي أجمل العرب مع أنها متزوجة فالعلماء لهم هناك أجوبة منهم من يقول كأنه رأى أن ذلك الزواج لم يكن بإذنه ولا تحت نظره فأراد أن يكون ذلك بإقراره يعني هي واحدة كأنه أراد أن يكون بإقراره ومباركته لكن هو تحصيل حاصل وبعضهم يقول هي أخرى هذا هو الأرجح هي أخرى ولكن يبقى إشكال كيف عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقد حرم الله عز وجل الجمع بين المرأة وأختها قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والجواب عن هذا أن الرجل حديث عهد للإسلام وما كان يدري فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبعضهم يقول غير هذا لكن على كل حال هذا من أحسن الأجوبة وقد أشار إليه الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، أختي، من أختها؟ قيل هي عزة، تقصد عزة، وبعضهم يقول هذا عند النساء وعند الطبراني أن اسمها حنة، ومعرفة الاسم هنا لا يؤثر، المقصود أنها عرضت عليه أختها، فقال أو تحبين ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألها هذا السؤال لأن المرأة عادة لا تحب أن يتزوج زوجها امرأة عليها وإن كان وقع ذلك أسهل في نفسها إذا كان زوجها قد تزوج بنساء أخر وإنما يكون ذلك أشد حينما تكون الوحيدة فيتزوج عليها فهذا الذي يصعب عليها احتماله، فالشاهد قال أوا تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية. هذا الجواب منها يدل على ما ذكرت في وجه السؤال، لماذا سألها؟ أوا تحبين ذلك؟ هذا كيف تقترح المرأة على زوجها أن يتزوج؟ أقترح عليهم رأة ليتزوجها فهي ذكرت هذا التبرير في الجواب لست لك بمخلية يعني أنني لن أنفرد بك وإنما يشاركني معك زوجات قالت وأحب من شاركني في خير أختي مادام أني لن أكون خالية من ضرّه، إذا كان هذا ولا بد أن يقع، فأفضل من شاركني في خير هي أختي تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لها المجد في الدنيا وفي الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. ليه؟ لأن الله يقول أن تجمع بين الأختين. لماذا؟ لأن الله يقول ولا وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سل بنت أبي سلمة. بنت أبي سلمة يقال إنها درة هذا والمشهور وبعضهم يقول زينب ومعرفة الاسم هنا لا يؤثر لكن أم سلمة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني أن بنتها ربيبته ونكاح الربيبة لا يجوز ف أم حبيبة رضي الله عنها بلغها ذلك سمعت من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ينوي أن يتزوج من بنت أبي سلمة وكأنها فهمت إذا كان يريد أن يتزوجها وهي ربيبة أنه يجوز له أن, يج... أن ينكح الربيبة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم مع أن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإذا كان هذا من المحرمات في النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث من تحدث أنه يريد أن يتزوج هذه وهي ربيبته فلربما فهمت أن ذلك من خصائصه أنه مستثنى كما يجوز له أن ينكح الواهبة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دونه الرجل هل يجوز للمرأة أن تقول له لك نفسي ويتزوجها من غير لا ولي ولا مهر ولا يجوز ما يجوز ما يجوز فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج من وهبت لها من وهبت له نفسها فكأن أم حبيبة رضي الله عنها فهمت هذا لما سمعت وهذا بنص القرآن لا يجوز زواج الربيبة وسمعت أنه يريد أن يتزوج هذه المرأة فإذا الجمع بين المرأة وأختها وأن تجمع بين الأختين أنه جائز مثل هذا أو تكون ما بلغها ما علمت بالحكم قد يخفى على بعض الصحابة رضي الله عنهم أشياء وكما ذكرنا في قصة أبي سفيان لما عرض عليها أن يتزوج ابنته أم حبيبة وقلنا إنها أخرى على الأرجح غير هذه فالشاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة قلت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني يعني أنه وجد فيها علتان كل واحدة كافية في تحريمها عليه الصلاة والسلام الأولى أنها ربيبته ومعنى الربيبة بعض أهل العلم وهذا هو المشهور يقول إنها من الرب تقول ربه يربه يعني أصلحه ولازال تعملا عند الناس إلى اليوم وأظن في هذه البيئة أكثر يقول رب يرب نعم الأنية أو الدلة من النحاس لا زال يوجد ناس يقومون بهذه المهنة ويربونها ما معنى يربها يعني يصلحها يصلحها فالربيبة لأن زوج الأم هو الذي يقوم على إصلاحها ويقوم على شؤونها وبعضهم يقول من التربية ومن أهل العلم أن أنكر هذا الأخير والذي أظنه والله تعالى أعلم أنه لا إشكال فيه لأن أصل المادتين واحد فإن معنى كلمة الرب تأتي بمعنى المصلح وتأتي بمعنى المربي فالربيبة تتربى في حجره فقيل لها ربيبة وهو يقوم على إصلاحها فهو يربها بمعنى أنه يصلحها فلا إشكال والأمر في هذا سهل ولا يترتب عليه حكم لكن الذي يترتب عليه حكم هو القيد الذي بعده في الآية وهو المذكور هنا في هذا الحديث قال ربيبتي في حجري على المشهور في ضبطها بالفتح ويصح في حجري في حجري البنت التي تكون يعني إذا تزوج رجل بامرأة ولها بنت الغالب أن هذه البنت على الأقل في ذلك الزمن أنها تكون مع أمها وربما كانت عند جدتها أو عند جدها أو عند أخوالها أو نحو هذا لكن الغالب أنها مع الأم فالله عز وجل لما ذكر المحرمات في النكاح ذكر الربائب وقيدها بهذا القيد اللاتي في حجوركم وبقيد آخر من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم القيد الثاني لا إشكال فيه وهو أن الرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فإنها فإنه لو طلقها فله أن يتزوج ابنتها بلا أشكال أخذ من مفهوم المخالفة في الآية من نسائكم اللاتي دخلتم بهم ثم صرح بهذا المفهوم بعده بمنطوق فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذا نص في المسألة دلت عليه الآية بالمفهوم وبالمنطوق فهذه المرأة إذا كان قد دخل بها فإنها تحرم عليه بنتها بنص القرآن تحريما مؤبدا سواء كانت هذه البنت من زوج قبله أو من زوج بعده طالما أنه دخل بالأم تحرم عليه كل بنت لها وسيأتي الكلام على بنتها من الرضاع هل تحرم ولا لا إذا كان قد دخل بها تحرم عليه بنتها من زوج قبله أو من زوج بعده من زوج قبله تزوج امرأة متزوجة ثم ما تزوجها وعندها بنت منه أو طلقها فليس لهذا الزوج زوج الأم أن يتزوج هذه البنت إذا كان قد دخل بالأم تحرم عليه تحريما مؤبدا الصورة الثانية من زوج بعده رجل تزوج امرأة قد تزوجت قبله وعندها بنت من زوج قبله ما عندها بنت تزوج امرأة وطلقها طيب ثم بعد ذلك تزوجت وأنجبت بنتا هل له الزوج الأول أن يتزوج بنتها الجواب لا هذه من زوج بعده ليه للعموم في الآية وربائبكم فالربائب جمع أضيف إلى معرفة هو الكف كف الخطاب وهذا يفيد العموم كل ربيبه لكن يبقى النظر في قوله تبارك وتعالى اللاتي في حجوركم هل هذا القيد معتبر أو غير معتبر الجمهور على أنه معتبر عفوا الجمهور على أنه غير معتبر بمعنى أنها لو لم تكن في حجره فإنه يحرم عليه أن يتزوجها لو كانت عند أخوالها يحرم عليه طيب الله قال اللاتي في حجوركم قالوا هذا خرج مخرج الغالب مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور ولكنه في مواضع معينة لا يكون حجة ليه؟ لماذا؟ لأنه إما أن يكون قد نزل على وفاق واقع معين يوصفه كقوله تبارك وتعالى مثلا ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا طيب لو كانت الجارية ما تبغى التحصن هي تبغى الزنا نقول لا يجوز طيب لماذا قال إن أردنا تحصنا نقول هذا خرج على وفق واقع معين عبد الله بن أبي بن سلول عنده جاريتان أسلمت كان يكرههما على الزنا من أجل التكسب فنزلت الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لو جو وقال نريد أن نتخذ كافرين أولياء مع المؤمنين قال لا طيب لا الله قال من دون المؤمنين نقول هذا قيد غير معتبر لأن الآية نزلت على توصيف واقع معين فيوجد نحو سبعة مواضع أو ثمانية يذكرها الأصليون لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة نعم. قالوا هذا منها والمسألة يعني حتى لو وافق الآن المخالف على أن مفهوم المخالفة لا يعتبر إذا نزل على وفاق واقع معين نعم. كما قال في الواقع في المراقي ودعم إذا الساكت عنه خاف أو جهل النطق أو الحكم جلب للسؤل أو جرى على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع هذه هذه الحالات اللي ما يعتبر فيها الآن إذا وافق الأصولي هو قول الجمهور أنه إذا نزل على وفاق واقع معين لا يعتبر طيب عرفنا هذا يبقى تحقيق المناطق الآن هل هذا المثال منه أو لا المثال المعين يختلفون في التطبيق على المثال فبعض أهل العلم يقول لا هذه الآية ما نزلت على وفاق واقع معين هذا هذا القيد معتبر تقولون أنه في الغالب تكون عند مع أمها نقول هذا المخالفكم ليس هذا الغالب ونحن نشاهد أن أول شرط غالبا يقول البنت هذه تكون وحيانا هو يكون عنده أولاد من زوجة أخرى يتفقون يقول لنا أولادي عن جدتهم وأولادك عن جدتهم ثم أيضا يقولون انظروا إلى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لو لم تكن ربيبتي ما اكتفى بهذا قال في حجري فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الوصف هذا القيد في حجري فكون الربيبة تكون في حجره قالوا هذا قيد معتبر وأكثر أهل العلم يقولون هذا خرج مخرج مخرج الغالب مخرج الغالب إن الغالب أنها هكذا تكون وعلى كل حال القول الآخر الذي ذكرته قول غير منكر بل هو من قول عن بعض كبار الصحابة عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما وإن كان عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم نعم على خلافه لكن لو تأملت الآية في قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم في النساء قيد بهذا القيد وما سكت مفهومه أنها إن لم يكن مدخول بها فتحل ليس كذلك إذا طلقها لكنه قال بعده فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم صرح به ليتضح هنا قالوا الله عز وجل قال وراء بابكم اللات في حجوركم ما قال فإن لم يكن في حجوركن فلا جناح عليكم كما قال في التي بعده فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم نعم، فقالوا هنا لماذا ما قال لماذا لم يذكر هذا القيد ما ذكر مفهوم الآخر على كل حال قال لو لم تكن ربيبتي في حجري هذه العلة الأولى لتحريمها ما حلت لي لماذا ذكر العلة الثانية إنها لابنة أخي من الرضاعة ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبه، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن لا تعرضن علي بناتكن الآن صارت بنت أخيه من الرضاعة أبو سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أرضعته ثويبة قبل أن يرضع من حليمة السعدية فهي بنت أخيه فهو إذن عمها من الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما أنها تحرم عليه بنت أخيه من النسب تحرم عليه بنت أخيه من الرضاع فبهذا الاعتبار الآن من ظاهر الحديث نخرج فيما يتعلق بالمحرمات نخرج بنوعين الأول الجمع بين المرأة وبين أختها في النسب لا يجوز وكذلك أيضا الربيبة ليس له لا يحل له أن يتزوجها بل نخرج أيضاً بأن بنت أخيه من الرضاع أيضاً أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بنت أخيه من الرضاع، فأخته من الرضاع من باب أولى، بنته من الرضاع من باب أولى، بنت أخيه نظيرتها عمته من الرضاع، كل ذلك يحرم عليه خالته من الرضاع، وهكذا. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن يبقى هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أخواتكن والله يقول وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فيحرم الجمع بين الأختين في النسب كما هو في هذا الحديث طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنة أخي من الرضاع تنزيل أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هل يجوز له أن يجمع بين الأختين من الرضاع في في ملك اليمين ولا ما يجوز الله قال وأن تجمع بين الأختين وهذا أطلقه الله عز وجل فظاهره يشمل ما كان من الرضاع عفواً ما كان من الرضاع وما كان من النسب وما كان بملك اليمين أن تجمع بين الأختين. ولقائل أن يقول إن السياق أصلاً في المحرمات في النكاح حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وأخواتكم إلى آخره في النكاح وليس في شيء آخر. لكن فهم عامة أهل العلم من قوله وأن تجمع بين الأختين أنه لا يحل الجمع. بين الأختين بملك اليمين للتسري بهذا القيد بمعنى لو أنه اشترى جاريتين وهن أخوات للخدمة يجوز ما يجوز يجوز لو اشترى جاريتين أخوات واحدة للتسري واحدة للخدمة يجوز ما يجوز يجوز الكلام في التسري نعم فلا يجمع بينهما لهذا الإطلاق الذي في الآية وأن تجمع بين الأختين فما يصدق عليه ذلك يحرم سواء كان بنسب أو رضاع أو كان ذلك من ملك اليمين ويقصد به يقصد به التسرّي. فهذا قول عامة أهل العلم الجمهور ونقل عن بعض السلف الجواز وهم أنقول عن عثمان رضي الله تعالى عنه وتوقف فيه بعضهم توقف في علي رضي الله عنه بمسعود قالوا أباحتها آية وحرمتها آية التي حرم التي حرمتها في ظاهرها يقول وأن تجمع بين أختين والتي أباحتها في ظاهرها أو ما ملكت أيمانكم نعم. ويمكن أن أي يحتج محتج بقوله أو حلا لكم ما وراء ذلك وقال لم يذكر الله عز وجل ذلك بالتسري نعم. هذا يمكن أن يقال إنه مما ظاهره الإباحة إلا ما ملكت أيمانكم لكن الذي الجمهور يقولون هذا مقيد بدليل آخر وهو قوله أن تجمع بين الأختين أن تجمع بين الأختين وإلا فالذين حرموا أيضا بالرضاع قالوا الله عز وجل ذكر أمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع نعم، وما ذكر أنواع أخرى من الرضاع مما يحرم مع أن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم لكن هذا يفهم من الأدلة الأخرى على كل حال نحن ما عندنا رق ما يوجد رق هذه المسألة تدرس الآن نظريا إلى أن يعز الله دينه طيب بل إن من أهل العلم نقل الاتفاق بعد عثمان رضي الله عنه على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين للتسري بهذا القيد التسري طيب لو أراد أنه يطأ الأخرى ماذا يصنع ماذا يصنع إيش؟ يفعل فعلا من شأنه أن يحرم الأولى عليه ماذا يفعل إما أنه يعتق الأولى أو يبيعها أو يزوجها فعندئذ تحل له الأخرى ثم قال هنا قال عروه وثويب مولاة لأبي لهب قال عروه هذا ليس في الصحيحين وإنما في البخاري كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل حليمة فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة أريه بعض أهله جاء في بعض الروايات وليست في الصحيحين ولا في السنن أن الذي رأاه هو العباس ابن عبد المطلب هذا ذكره الشهيلي. بشر حيبه يعني إيش بشر بشر حال قال له ماذا لقيت قال له أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا لفظة خيرا هذه ليست في البخاري غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة سقيت في هذه عند عبد الرزاق أنار أشار إلى النقرة التي تحت الإبهام هذه النقرة التي تحت الإبهام وجاء عند غيره مثل الإسماعيلي النقرة التي بين الإبهام والتي تليها يعني في هذا المكان بين الإبهام والتي تليها يعني أنه سقي شيئا يسيرا لأنها لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها أبيه ثويبة كانت مولات ل لأبي لهب نعم طيب لعل هذا يكفي في الحديث لكن هناك مسائل يعني تتعلق بالرضاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهل يلحق ذلك أيضا المصاهرة بمعنى هل يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها من الرضاع؟ هل له أن يجمع بين الأختين من الرضاع؟ هل له أن يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع أو خالتها من الرضاع؟ هل له أن يجمع بين المرأة وأمها من الرضاع مع بنتها من الرضاع؟ هل له أن يتزوج ابنتها ما يجمع؟ طلقها بعد الدخول. هل له أن يتزوج ابنتها من الرضاع؟ طلقها. هل له يتزوج؟ أمها من الرضاع، أو لا يحل له ذلك. الآن هنا الربيبة، وهي البنت من النسب، لكن هل له يزوج بنتها من الرضاع معها أو بعد أن يفارقها أن تجمع بين الأختين، يجمع بين أختين من الرضاع أو لا؟ الذي عليه عمت أهل العلم الجمهور أنهم أجروا ذلك كما أجروه في النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قالوا هذا عام ما يحرم من النسب فلا يجمع عفوا يحرموا من الرضاع ما لا ما, ما يحرموا من النسب. قالوا وكذلك أيضا في المصاحرة مع أن الحديث لم يذكر المصاحرة ما ذكر المصاحرة. فالآن التحريم تحريم الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع. هذا من أي جهة؟ من جهة النسب ولا من جهة المصاهرة؟ المصاهرة في ظاهر الأمر وبعض أهل العنق قال لا هذا من جهة النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما أنه يحرم الجمع بين الأختين من النسب يحرم الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع وبين الأختين من الرضاع لأن ذلك يحرم إذا كان في النسب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن هذا من قبيل ما يحرم من كما يحرم من النسب، وقال هذا مصاهرة، وأجاز الجمع بين الأختين من الرضاع، بل أجاز أن يتزوج أصولها وفروعها، وأن تتزوج المرأة أصوله وفروعه، يعني في الأحوال الأربع. المرأة تتزوج والده من الرضاع إذا طلقها الولد مع أن الله عز وجل قال وحلائل أبنائكم لكن قال الذين من أصلابكم فالشيخ الإسلام خلاف للجمهور يرى أنه يجوز أن يتزوج المرأة إذا كان قد تزوج ابنتها من الرضاع ويجوز له أن يتزوج ابنتها من الرضاع يطلق هذه ويتزوج هذه بعد الدخول ويجوز لها أن تتزوج ابنه يجوز لها أن تتزوج ابنه من الرضاع قالوا كل هذا جائز يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالحاصل أن الحديث الوارد والآية ليس فيها ما يتعلق بالمصاهرة لكن الله عز وجل قال وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتِينَ وما شابه والجمهور احتجوا بعمومات مثل قول حرمت عليكم أمهاتكم قالوا أمهاتنا مفرد مضاف وهو للعموم فيصدق على كل أم سواء كانت من الرضاع أو من النسب وبناتكم مفرد مضاف له العموم كل بنت له من الرضاع أو من النساء وأخواتكم كل أخت له نعم ولكن هنا الله عز وجل لما ذكر قال وحلائل أبنائكم قيده قال الذين من أصلابكم فالشيخ الإسلام يعترض عليهم بمثل هذا ويعترض عليهم بما ذكره الله من الرضاعة. قال كم لا ترضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال لو كان كل أم المقصود بها في الآية يشمل الرضاع في هذه المواضيع المذكورة كلها أخذا بالعمومات كان ما ذكر بعده الامهات إذا كنتم تقولون حرمت عليكم امهات امهاتكم كل أم وكذلك قال للعمومات الأخرى. نعم في في الميراث مثلا. فلأمه الثلث إن لم يكن له إخوة فهنا لأمه هل تقولون لأمه لكل أم له حتى أمه من الرضاع لها الثلث الجواب لا طبعا, طبعا لا لأنه لا يرث في الرضاع وهكذا أيضا البنت والولد المذكور في المراءة كل ذلك إنما هو ما يتعلق بالنسب وليس المراد به الرضاء فظواهر النصوص هذه في الآية وكذلك أيضا الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم النسب ليس فيه تعرض للمصاهرة ولهذا يقال هل يحرم عليه أن يتزوج ابنتها من الرضاع بعدها أو أن يجمعها معها هل له أن يتزوج أمها من الرضاع معها أو بعدها هل لها أن تتزوج والده من الرضاع هل تتغطى أصلا هل تحتجب عن أبيه من الرضاع أو له من محارمها هذا يسأل الناس عنها كثير تزوجت رجلا له أب من الرضاع رجل يقول تزوج تزوجة ابني من الرضاع هل يحل أن أربنته أن زوجته ولا لا امرأة تقول تزوج ابني من الرضاع هل يحل لزوجه لزوجها أن يدخل عليه هل أحتجب عنه أو لا الجمهور يرون أن هذا مثل النساء مع أن هذا الآن دخل في المصاهرة في المصاهرة فحين عرفنا أن هذا الولد من الرضاع أنه يحرم عليها يتزوج أمه من الرضاع وأخته من الرضاع إلى آخر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن إذا تزوج أيضا هو فهل أيضا حينما صار إذا تزوجت هالبنت من الرضاع زوجها يرى أم هذا ال... هذه البنت من الرضاع وانه هذا الصورة الآن دخلنا في موضوع المصاهرة فالنصوص والله أعلم في ظواهرها ليس فيها ما يدل على موضوع المصاهرة ولهذا الشيخ الإسلام يرى أنه يحل له أن يتزوج هذه والمرأة هذه تحتجب عن زوج ابنتها من الرضاع ويحل للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاع وهي تحتجب عنه إذا تزوج ابنتها وهكذا ويبقى الخلاف في تحقيق المناط في بعض الصور مثل وأن تجمع بين الأختين هنا هل الجمع بين الأختين هنا في التزوج بين الأختين من الرضاع هل هذه قضية تتعلق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو لا يجوز في النسب أن يجمع بين الأختين في النسب فكذلك يحرم عليها يجمع بين الأختين في الرضاع فمن أهل العلم يقول هذه مستثنى، يعني حتى من يوافق شيخ الإسلام يقول هذه الصورة ليست من باب المصاهرة هي من باب النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا يجمع بين الأختين من النسب فمثله الرضاع لا يجمع بين الأختين وعلى هذا لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من النسب كذلك إذن من الرضاع لكن ماذا يبقى؟ تبقى الصور الأربع اللي هي أم الزوجة من الرضاع أم الزوج. من الرضاع بنت الزوج من الرضاع بنت الزوجة من من الرضاع اربع هذه في المصاهره والباقي المرأة وعمتها المرأة وخالتها المرأة واختها بعض اهل العلم يقول لا هذا ما له علاقة في موضوع الرضاع بالموضوع المصاهره وانما يقال فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما انه من النسب المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة واختها فكذلك ايضا من الرضاع وإن وافقوه على الصور الأربع في باب المصاهرة تلك مصاهرة بحتة واضحة وهذه قالوا لا هي داخلة في عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعلى كل حال إذا قلنا بأن الأصل في باب النكاح المنع باب الفروج أن الأصل فيه المنع احتياطا للفرود فإنه يحتاط في ذلك ويقال لا يتزوجها وفي الحجاب يقال تحتجب من زوج ابنتها من الرضاع، مثلا ومن والد الزوج من الرضاع، احتياطا هذا الاحتياط ما دليله يوجد له دليل من السنة ما هو الدليل نعم في أوضح من هذا ها؟ حديث الولد للفراش فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما تنازع مع عبد بن زمعة في الولد سعد رضي الله عنه قال بأنه ابن أخي يعني ابن عتبة وأشار إلى شبهه بأخيه وعبد بن زمعة قال إنه ابن مولاة أبي أو جارية أبي وليدته فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عبد بن زمعة هذا أخو سودة أم المؤمنين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الولد قال الولد للفراش الفراش لمن لزمعة فهذه وليدته هي التي أنجبت هذا وقال واحتجي بي منه يا سودة لاحظ يعني إذا حكم به أنه ولد لمن لزمعة سمعنا ذلك أنه أخوها، أخو سودة، ومع ذلك قال نفسلم واحتج بي منه يا سودة لما رأى شبهه بعتبه، فهذا أصل في مثل هذه القضية الاحتياط للفروج، والله أعلم. طيب تفضل نعم. الحسنا الله عليك. النبي هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم هذا الحديث مقتضاه مجمع عليه والحديث نص صريح في هذا. هذا بالنسبه للنسب لكن الاختلاف كما سبق الان في المصاحرة عفوا. الاختلاف في الرضاع في بعض الصور، نعم في الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا صاهر هل هذا داخله فيه كما سبق أو لا؟ هذه الصورة المذكورة هنا في هذا الحديث بالنسب مجمع عليها وقد نقل هذا جماعة من أهل العلم كالقرطبي والنووي وابن عبد البر الآن. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إن وقع ذلك في وقت واحد ما حكم النكاح فاسد للثنتين كيف يقع هذا في وقت واحد الآن وكل هذا يعني ولي البنت يعني قال بنتي فلانة فلانة تموكل بتزويجها ولي يريد يتزوج قال أنا موكلك تتزوج أنت وكيلي في التزوج من فلانة والبنت الثانية قام هو وأبوها ووقع ذلك في وقت واحد فهنا النكاح باطل لو وقع واحدة بعد الأخرى وين اللي تبطل الثانية ويصح الأولى طيب لماذا نهي عن هذا أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهكذا في الجمع بين الأختين من باب أولى وأبلغ من أجل الرحم مرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقد جاء عن ابن, عب... ابن عباس في حديث ابن عباس في السنن في أبي داود وليس في الصحيحين إن كنا إذا فعلتنا ذلك أو إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن العلة مدركة هنا وهي قضية الرحم قطع الرحم وهذا إذا تأملت تجد أن الشارع راعى فيه كما يقال الدائرة الأولى في الرحم. وهذا لا زال مراعى في أعمال الناس وأعرافهم الآن حتى في الأنظمة التي توجد في الجامعات وكذا حينما يقال مثلا يعطى إجازة لمدة ثلاثة أيام ينص النظام مثلا على هذا ثلاثة أيام إذا كانت الوفاة لقريب من الدرجة الأولى من الدائرة الأولى يقولون الدائرة الأولى منهم درى الأولى الإخوة والأخوات والوالد والوالدة وما أشبه ذلك فالآن هؤلاء مع الخال والعم هذول قريبين جدا وهؤلاء آكد من يوصل ويبقى من بعدهم أولاد الأخوال وأولاد الأعمام دائرة أخرى ثم تأتي دائرة أخرى ابن, ابن العم ولذلك فصله ما الذي يتعين؟ يقال كلما قربت الدائرة كلما صارت السلح آكد فهنا المرأة وعمتها لكن المرأة وبنت عمها وبنت عمتها بنت خالتها لا إشكال مع أنه قد يكون يسبب هذا قطيعة للجفوة التي تكون بين الضرائر فهذا ما ظنه لفساد ذات البين والوحشة التي تقع بينهن فالشارع راعاها في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فهؤلاء أقرب الناس إليها وعلى كل حال إذا أردنا أن يعني نذكر ضابطا فيما لا يجمع من النساء فبعض أهل العلم يقول قدر أن إحداهن ذكرا لو قدرت أن إحداهن ذكرا فإنه يحرم عليه أن يتزوج الأخرى بنسب أو رضاع لا مصاهرة بهذا القيد ما الذي يحرم علينا أن نجمع في المكاح نجمع بينهن يقول لو قدر أن إحداهن ذكر فإنه يحرم أن يتزوج بالأخرى من جهة النسب يعني يحرم عليه من جهة النسب أو من جهة الرضاع للمصاهرة واضح فمن جهة النسب هل يجوز الآن المرأة وعمتها لو كان واحد منهم ذكر لو قلنا العمة بمنزلة الذكر هل يجوز له أن يتزوج بنت أخيه لا لو قلنا بنت الأخ هذه هي الذكر هل يجوز لها أن تتزوج أخت والد والدها العمة الجواب لا كذلك بنت الأخت لو قدر الخالة أنها ذكر هل يجوز لها تزوج بنت أختها الجواب لا وهكذا أن تجمع بين الأختين هل يجوز لو لما أحدهما ذكر تزوج أختها لا هذا واضح في النسب وفي الرضاع كذلك لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم نسب لا يتزوج أخته من الرضاع ولا عمته من الرضاع ولا خالته من الرضاع ولا أمه من الرضاع أيضاً ولا بن ولا بنته من الرضاع وأنت ماشي دون المصاحرة دون المصاحرة دون المصاحرة الآن افترض أن اثنين أن اثنتين ضع إحداهما لو كان أحدهما أو لو كان إحداهن ذكر يحرم عليه أن يتزوج من الآخر في المصاهرة من جهة المصاهرة مثل إيش هل الآن تصور أن رجلا من الناس تزوج بامرأة ثم بعد ذلك طلقها نعم وتزوج بأخرى وأنجب منها بنتا جئت أنت تريد تتزوج بمطلقته يحل كل ما يحل يحل طيب هل يحلك أيضا أن تتزوج بابنته من المرأة الأخرى ما لهذه علاقها مطلقته يجوز لما يجوز يجوز لكن لو كانت بنته لو كانت ذكرا هل يجوز لها أن تتزوج بهذه المرأة مطلقته لا ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء لاحظ هذا في المصاهرة يحرم لكن من جهة الرضاع من جهة النسب لا إشكال فيه فهذا القيد ذكره بعضهم العلماء إذا بغيت تعرف من الذي لا يمكن الجمع بينهم بينهن في النكاح فيقال ما ما كان يحرم أ يتزوجه لو كان أحدهم أحدهن إحداهن ذكر إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع دون المصاهرة فإذا عرضت عليك مسألة عرضها على هذا ثم بعدين يتبين لك المراد أو يتبين لك الحكم والله تعالى أعلم طيب فضل الضابط الشيخ في الجمع بين النساء كيف؟ الضابط في الجمع بين النساء فيما يجمع بينهن فيما لا يجوز الجمع بينهن من النساء حسن الله عليه. عن عقبى بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم هذا الآن الحديثان السابقان يتعلقان بالمحرمات في باب النكاح طبعا هو ذكر أنواع مما يحرم التزوج بهن وتعرفون أن النساء التي يحرموا نكاحهن أكثر من هذا وكما ذكرنا من قبل أن مثل يعني دراسة الفقه الحديث تختلف عن دراسة كتب الفقه فهنا هذا باب جديد أو فصل مستقل يتعلق بباب النكاح وهو ما يتصل بالشروط في النكاح الشروط في النكاح عندنا شروط النكاح وعندنا الشروط في النكاح ما الفرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح تفضلناه نعم شروط النكاح لا يصح النكاح إلا بها أما الشروط في النكاح فإنه يصح لكن يبقى له الخيار مثلا بعد ذلك هذا فرق فرق آخر شروط النكاح كله يعني شرعية أما الشروط النكاح قد تكون جائزة وغير يعني شروط النكاح ليست من وضع أحد من المتعاقدين أو من غيرهما إنما وضعها الشارع أما الشروط في النكاح فهي ما يضعه أطراف العقد أو أحد أطراف العقد الزوج أو الزوجة ولربما الولي يضع شرطا وأيضا شمال الفروق أحسنت الشروط في النكاح منها الصحيح ومنها الفاسد صح ولا لا منها المعتبر ومنها غير المعتبر أما الشروط في النكاح فكلها كلها صحيحة نعم كيف ذكر هذا ايه؟ نعم الشروط البيع نعم والشروط في البيع. نعم. وأيضاً باقي شيء. اليوم صامت. ها؟ طافي. جيد. نعم. باقي شيء آخر. بالنسبة للشروط. الآن الشروط في النكاح. وشروط النكاح شرط النكاح يتوقف عليه الصحة والشرط في النكاح يتوقف عليه أو يترتب عليه اللزوم لزوم هذا الشرط إن كان صحيحا وهذه منها ما هو الصحيح وفاسد للشروط في النكاح وهذ وتلك كلها صحيحة وهذه من وضع الشارع لشروط النكاح وتلك من وضع المتعاقدين نعم بقي فرق واحد اللي هو أن شروط النكاح ما يمكن لأحد أن يسقط شيئا منها شروط النكاح الآن نقول من شروط النكاح مثلا الولي صح ولا لا هل لهم أن يسقطوه ما لهم أن يسقطوه لو قال الولي أنا ما لي علاقة أنا متبرئ من هذه البنت. أو أنا متنازل عنها وعن تزويجها هل لها أن تعقد لنفسها لا لابد من الولي. ليس لهم لأحد أن يسقط شيئا من شروط النكاح لكن الشروط في النكاح له أن يسقط لو اشترطت عليه عدة شروط وبعد الزواج قالت له ترك في حل أنا متنازلة عن هذه الشروط متنازلة عن مؤخر المهر اخر الصداء او متنازلة عن اقامتي في هذا البلد او نحو ذلك مما اشترطته عليه طيب ما هو المعتبر من هذه الشروط من حيث التوقيت يعني الان هل يعتبر شرط وقع بعد العقد بعد ما تزوجت قلت تعال أنا بشترط عليك أنا في شرط كنت بشترطة بس كنت مستحية وهذا أوانه نعم فنقول لا إنما ما كان مع العقد في مجلس العقد أو ما كان كما ذكرنا في البيوع قبله قبل العقد لو جاء يخطب وقال والدها أنا مبدئيا ما عندي مانع لكن أشترت شرطا كذا وكذا وسأرجع إليها وأشاورها وأشاور أمها لكن أنا شروطي هذه قال أنا موافق على شروطك قال إذا توافق على هذه الشروط أنا أعرض الموضوع عليها قال أنا موافق فهذه ملزمة له أو هي قبل في وقت الخطوبة أراد أن يراها الرؤية الشرعية مثلا أو هي كتبت وراقه وقالت قبل العقد في وقت الخطوبة قالت قولوا له من الآن ترى أنا أشترط أني أكمل دراستي أو اشترط أن لا يخرجني من عملي هذا أو لا يمنعني من الذهاب إلى مدرسة التحفيظ أنا مشترك معهم ما يمنعني من الذهاب فهذا قبل العقد فهو صحيح ولا إشكال فيه وهو ملزم الأمر وحقيقة هذه الشروط في النكاح يمكن أن يقال حقيقة الشرط في النكاح هو إلزام أحد الطرفين في النكاح للآخر بشرط نعم لمعنى معتبر عنده أو مقصود عنده بشرط أو بأمر مقصود عنده أو لمصلحة نعم مقصوده أو ما له فيه غرض اشترط عليه هذا الشرط سواء كان ذلك من الرجل أو كان من المرأة هذا الحديث إن أحق الشروط نحن معنى نساء هنا ولا ما فيه فيه طيب قلتم ليش ما تجيبون سئلتهم الله نجي أحيانا ما نحصل الشروط في النكاح الآن هذا الحديث في ظاهره إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج أحق هذه صيغة تفضيل أصلا الشروط في الأصل يجب الوفاء بها لأنها من جملة ما تعاهد عليه الناس وتعاقدوا عليه فالله عز وجل نصص متعددة في الأمر بالوفاء بالعهود والعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فأحق ما يوفى به من هذه الشروط التي يجب الوفاء بها عقود البيع والإيجارة وما إلى ذلك الشروط التي تكون في النكاح قال ما استحللتم به الفروج فمن أهل العلم من أخذ من ظاهر هذا الحديث أن الشروط في النكاح أنه يجب الوفاء بها ما لم تكن هذه الشروط محرمة سواء كانت هذه المحرمة منافية لأصل العقد فتبطله أو كانت مخالفة لمقتضاه فتكون فاسدة في نفسها غير مفسدة للعقد وهذا هو الذي دل عليه ظاهر الحديث خلافا لمن قال إنه لا يجب الوفاء بشيء من هذه الشروط إلا ما كان من مقتضى العقد وهذا من أغرب الأشياء وبعضهم يقول بل الوفاء بها سنة مستحب وليس مستحب وليس بواجب هذا الشرط الله يقول أوفوا بالعقود وفي الحديث الذي أخرجه البخاري تعليقا وصله غيره المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فال وهذا الحديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به فهذا آكد الشروط وأعظم الشروط وأقواها فيجب الوفاء بالشروط هذا القول الذي لا ينبغي العدول عنه ولا تسأل عن التلاعب الذي يحصل حينما يقال هذا يستحب أو يقال أصلا لا يجب إلا ما كان من مقتضى العقد ما معنى مقتضى العقد؟ تشترط عليها أشياء تحصيل حاصل هي تلزمه أصلاً أن تشترط عليه مثلا في العقد أن ينفق عليها هو بينفق عليها. نعم. أن تشترط أن يكون قوامه له أن تشترط عليها أن يعاشرها بالمعروف أو إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان هذا من مقتضى العقد يعني بعض الأولياء يقال له هل عندك شروط؟ يقول أبدا إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان لا بأس أن يذكر هذا هو من مقتضى العقد أصلا ذكره أو ما ذكره هذا الواجب عليه فبعضه العلم يقول هذا هو الذي يتعين بس هذا لا لا هذا حتى لو ما ذكر إذن ما فائدة الشروط فال فالراجح أن الشروط أنه يجب الوفاء بها ما لم تكن محرمة وعليه يقال إن الشروط ثلاثة أنواع ثلاثة أنواع وإن شئت أن تقول أربعة أنواع إذا بغينا نفصل أكثر إذا أردنا نجعلها أربعة نجعل هذا الشرط الذي هو من مقتضى العقد كأن يشترط عليها أن يعاشر بالمعروف وأن يمسك بإحسان أو يسرح بإحسان أو ينفق عليها أو يعاشرها أو نحو ذلك هذا من مقتضى العقد هذا يجب الوفاء به ولو لم يذكر والنوع الثاني وهو أن تشترط أو يشترطه أمرا مباحا اشترط أمرا مباحا ل أمر يقصده لمصلحة يتطلبها الرجل أو كانت المرأة هي التي اشترطت ذلك وليس ذلك من مقتضى العقد أصلا يعني ما هو شيء تلقائي مثل ماذا لو اشترط الرجل قال أنا اشترط أنها ما تعمل تترك عملها اشترط هذا هل له أن يشترط ذلك ولا ما له أن يشترط هذا هذا شرط مباح والمسلمون على شروطهم لو أن المرأة اشترطت طبعا يبقى هنا أيضاً مسألة الآن نحن لو قلنا نتفق على أن الشرط المباح يجب الوفاء به يبقى تحقيق المناط في الشروط في الأمثلة الواقع المعينه الآن هل هذا شرط مباح ولا شرط غير مباح مثلا اشترطت ألا يتزوج عليها تقول لا لماذا لا شرط غير مباح ليش غير مباح لأنه إيش لأنه إيش فانكحوا ما طاب لكم من النساء لكن هذا للإباحة للإباحة وهي اشترطت في مصلحة لا تأتي امرأة تنغص عليها حياتها وتكدر عليها عيشها وتزاحمها في هذا الرجل وليس ملزما أن يتزوج لاحظ نعم. بعضهم يقول الشرط صحيح بعضهم يقول له هذا الشرط حرم حلالا هو يجوز له أن يتزوج ما شاء من النساء وهذه حجرت عليه وحرمت عليه أمرا منعته من أمر أباحاه الله له لحظتم هذا اختلاف في إيش؟ في تحقيق المناط نحن نتفق أن الشرط المباح يجب الوفاء به لكن هل هذا منه أو لا يقع الاختلاف نعم فلو قيل أن هذا أصلا ليس من تحريم الحلال وإنما لمعنى مقصود لها لمصلحة لها ألا يتزوج عليها فمن أهل العلم أن يقول لا إشكال في هذا وشيخ الإسلام يجيز مثل هذا الشرط نعم واجاز طائفة من أهل العلم وبعضهم منعه قال لأنه يحرم ما أباحها الله عز وجل لكن لاحظ الآن خلونا نعرك أذهانكم قليلا الآن لو أنه اشترط عليها اشترطت هي عليه طيب أن يقسم لها أقل من ضرتها رجل متزوج وجاء خطب واحدة أخرى قالت لها أنا ما عندي مانع بس لزوجتك الأولى يومان، ولي يوم أو قالت لها خمسة أيام ولي نهاية الأسبوع لاحظ الآن كيف تنظر إلى هذه القضية هذا الشرط ما رأيكم فيه صح ولا ما يصح يصح لا يصح لماذا لا يصح صحيت بي يومين بس أي. يعني هذا الآن ظاهره أنهم باب التنازل منها هي لكن قد يكون الواقع أنه ليس باب التنازل إنما لمصلحة تتعلق بها تقول أنا والله ما شغول هاي من الأسبوع أنا عندي برامج وعندي مركز صيفي وعندي تحفيظ وعندي وعندي ما أريدك تشغلني نهاية الأسبوع الخميس والجمعة فقط يومين وغيره لا لا أشوفك طيب فهذه مصلحة لها في الواقع من اللي يتضرر الآن الزوج يقول أنا متزوج وحدة فقط ما أشوفها اللي يومين في الأسبوع لاحظ فهنا من حقه أن يسقط أليس كذلك لكن شوف الصورة الأخرى لو قالت أنا أشترط أن يكون لي يومان ولزوجتك يوم واحد يصح ولا ما يصح ما يصح ليه لأنه تعلق الحق بمن في طرف آخر ثالث اللي هي الزوجة تلك لو اشترطت عليه لكن طبعا يصح العقد لكن الشرط باطن. لو اشترطت عليه أن يتزوج ال لا يتزوج عليها. هذه ذكرناه. من قال بأن الشرط لا يصح يقول العقد صحيح لأن هذا ما يبطل العقد. نعم. ال لا يتزوج عليها أو ال لا يتسرى إذا كان في جواري. يقول من يقول يبطل يقول العقد يصح ومن يقول يصح فلا إشكال في هذا. واضح. إيه؟ الآن لما تقول لها أنا أبغى يومين وهي يوم نعم إيه قالت أنا أبغى نهاية الأسبوع وخمسة لزوجتك الأولى لا الأولى ما لها علاقة في الموضوع ما ضع حقها بالعكس هي مبسوطة خمسة أيام ها؟ لا هي تريد أنها أصلاً تست... يعني تستحوذ على أكبر قدر من هذه الأيام خمس أيام لكن لو أنها طيب قالت له أن... لو أنه اشترط عليها قال أنا أتزوجك بشرط أني ما أنفق أنت مدرسة وأنت تتولين النفقة ما رأيكم بهذا ما يصح ليه ها لا ما يعود على مقتضى العقد البطلان ما هو المهر لاحظ ما أقل ما أعطيكي مهر نفق ما أنفق عليك أنتي اللي تنفقين على نفسك أنتي مقتدرة غنية أنتي اللي تنفقين ها؟ النفقه واجبة لكن لو أنها وافقت وقالت أنا أسقط حقي أصلا هل يصح هذا نعم كيف أو أن هذا شيء وقع قبل الاستحقاق، يعني هي أسقطته قبل أن تستحقه. هذا كلام في البداية، الكلام قبل العقد. فإذا عقد عليها فإنها تستحق نفقة. فعند إذن إذا أسقطتها فلا إشكال. لكن قبل تقولها يقولها تسقط أسقط أزوجك ولا أنفق عليك. لو قالت له نعم ما في إشكال. ثم عقد عليها قالت أنا ترى الآن زوجتك يجب عليك النفقة. شرطنا لكن هذا قبل الاستحقاق أسقطنا فأسقطت حقا ليس لي واضح مع أنك إذا تعملت تجد باقي الشروط لا تخلو من إشكال من هذه الحيثية عكسه الشيخ هو... كيف عكسه لو مثلا الحرمة اشترطت على الرجل شرط محرم اشترطت شرطا شرط محرم ايه مثلا أو, أو مثلا مباح إيه؟ أن يطلق مثلا زوجته الأولى قالت خطبها قالت لطلق امرأتك الأولى هل يصح هذا ولا ما يصح لا يجوز يتزوجها العقد صحيح واضح لكن الشرط باطل ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لتكفأ نهى عن تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها نعم، فال، فهذا لا يصح، لكن يأتي العقود يأتي الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، هذا الثالث، فاسد ومفسد للعقد، مثل ماذا؟ فاسد ومفسد، صور، لو جاءوا الإنسان وقالوا له يا فلان. نحن سنزوجك فلانة بس بشرط أنك تمكث معها مدة وتدخل بها ثم تطلقها من أجل أن تحل زوجها الذي طلقها ثلاثا فقال ما في إشكال ها؟ فهذا الذي يقال له التيس المستعار هذا المحلل لعن الله المحلل فبعض الناس يعتقد أن الشرط باطل والنكاح صحيح فيوافق ويقول خلهم أحيانا يعطونهم المال أخوها يقول المهر علي أو هي تقول تقول سمي أنت ما شئت صداق ريال أو ريالين أو عشرة لكن أنا بعطيك هذه مئة ألف هي تريد زوجة ولها مصالح كبيرة في الرجوع إيدي وعندها أولاد وعندها بس مد ثم تطلق فبعض الناس يقول خلني احتال عليهم آخذ المال وأبقى مع المرأة وأحيانا يعجبها كما نسمع أكثر من زوجها الأول فيأبى أن يطلق وهي تتمسك به فمثل هذا هذا الشرط باطل والعقد باطل هذا نكاح المحلل فلا تحله بهذا النكاح لا يحله أي طاعة ولا تحل زوجها الأول بهذا نكاح فاسد فهذا كذلك أيضا نكاح المتعة جاء واحد وعقد على واحدة وقال لمدة 24 ساعة يصح النكاح ألا ما يصح ما يصح هذا نكاح متعة فهذا الشرط أن لمدة معينة أو إلى صلاة الظهر أو إلى غروب الشمس فهذا لا يصح وسيأتي الكلام على المتعة فهذا شرط يبطل العقد برمته من أساسه وهكذا أيضا عند طائفة من أهل العلم، لو أنه تزوجها واشترط أن لا يدفع مهرا، وهذا يحصل أحياناً بعض النساء تكون عندها مال، لا سيما في هذا الوقت الذي يتأخر فيه الزواج جدا بالنسبة لكثير من الفتيات، تتأخر وتكون تعمل هي وعندها أموال وعندها نعم دخل، فتقول أنا لا أريد الكمال. أنا الآن بلغت سنا أريد أن يرزقني الله والذي تنحوه هذا يقول لها بشرط ما أدفع مهر تقول لها ما في مانع فهذا لا يصح والراجح أن العقد أصلا غير صحيح الشرط باطل والعقد غير صحيح مع أن بعض أهل العلم يقول لها مهر المثل أنه يثبت لها مهرم لكن الأقرب أنه يبطل برمته كأننا أطلنا عليكم ولا تريدون نكمل الحديث اللي بعده الشغار تعبت شيخ يا شيخ ياسر نعم ما شوف أسئلة ما أسئلة بالزواج والد شيخ ما رأ أسئلة ويبدو أن الأخوان سألوا أثناء الشرح تبون نكمل؟ إن الله لا يستحي من الحق. إذا تعبتم خلاص. طيب إن في دخل نتوقف؟ طيب خلنا نشوف من يرى نتوقف؟ من يرى نكمل؟ دحون طيب معلش نتوقف شيخ سؤال بالنسبة للعقد دخل. كم حديث شرحنا اليوم ثلاثة <تصفيق> والله المفروض نكمل نحن <تصفيق> نقوم ننتهي هذا العام إن شاء الله كم الحديث رابع اللي يحب يمشي يا أخواني يتوكل على الله بالنسبة للشرط لما يشرط, يشرط عليه شرط محرف الزواج بيئة النية التحايل، يعني نقول يشترطون على طلاق الزوجة الأولى ويوافق ما هم بيئة النية ماهم طلق. هذا الشرط عادل. الشرط باطل والنكاح صحيح. صحيح. نعم. لكن ما يو... له الحق إنه ما يوفي بالشرط. له الحق. شرطهم؟ شرطهم لا يجوز شرط الحرم. يجب الوفاء به. كان يسكنها في بيت لوحدها أو يشترط عليها لا تنتقل من هذا البلد شرط مباح مع بعض أهل العلم يقول إلا شرط أحل حراما ويقولون كيف هو مباح لها أن ينتقل يقول هذا شرط بينهم والمسلمون على شروطهم أو يقولون مثلا أن تأتي لها بخادمة يجب عليها أن يوفي بهذا أو يقول له مثلا إذا كانت في بلد آخر يقلنا الأعياد تكون عندنا تزورنا في الأعياد جيد أو أن تزورنا كل مثلا مدة كذا كل أربعة أشهر مرة مثلا أو أن تسافر بها إلى البلد الفلاني لا تسافر بها خارج البلاد مثلا يجب عليه الوفاء بها نعم إذا أسقطته فهو حقها، ولذلك يصح يمكن إسقاط هذه الحقوق بعد، لو تنازل الطرف الذي اشترط هذا الشرط بعد ذلك فلا إشكال، هي هو مصلحتها، فلها أن تسقطها، لها من حقها أن تسقط هذا، لكن الذي يحصل أن بعض الأزواج أحياناً يبدأ يضغط هو عند العقد يهز رأسه ويعطيهم الشمس بيد والقمر بيد. وإذا تزوج بدأ يضغط عليها هي يشترط أن تكمل دراستها أو أن تعمل قل لهم من البداية لا أنا ما أقبل هذا وانتهينا لا يقول لهم نعم وكل ما قالوا شيء قال نعم وإذا تزوج بدأ يضغط أنا هذا الوضع ماني قادر أطيقه هذا وضع غير جيد أنا هالمي بحياة أنا ما يمكن أصبر على هذا أنا, شوفي. أنا عند الشرط لكن ترى أنا ما أقدر أستمر بهذه ما أقدر أستمر ما أقدر سأطلق هذا معناها والمرأة إذا طلقت تعرفون نعم. فالمرأة إذا تزوجها الرجل لو يدها من خلف ظهرها فإذا ولدت كسرها تبقى مسكينة ترمي نفسها في النار علشان هالولد ويعرف هذا فتكون ضعيفة قبل ذلك قبل العقد قوية رافعة رأسها فوق وتتشرط وهو نعم نعم نعم وكل ما قلته شيئا نعم نعم كل وابتسامات ما شاء الله الوحدة أكبر منها المسجد ولجى الجد ودخل بها مسكينة صارت مستضعفة وهلها ضعف عنده يدارون ويحاولون بطريقة غير مباشرة وكذا وكلميه أنت ما في داعي أنت وما في داعي أننا نسبب مشاكل واصبري وانتظري ولعله مدري كذا ويمكن اكتبي له رسالة وحطي عليها وردة ولعله وعساه أن يلين رأسه ودعاء الأم تدعو في ثلث الأخير وقبل العقد رافين رؤسهم وبعد هذا يبدأ يضغط عليهم آه شوفي أنا ترى ما أقدر أستمر أنا آفي بالشرط أي وفى بالشرط فإذا لم يوفي لها بالشرط كان تشتريت مثلاً إنه يخليها تكمل دراستها قال لا لا شوفي أنا ما فيه دراسة ما عندي دراسة فمن حقها الفسخ لكن يبقى موقفها ضعيف. خاصة إذا جه أولاد تبقى مطلقة غير لما كانت بكر هذا لا يوجد فيه منفعة أو مصلحة في هالفسخ هذا إلا إذا كان عليها ضرر أصلا ظاهر والرجل يريد أن يعلقها ويطالب بخلع بمقابل تفتدي من حقها أن تفسخ الحال أو في البيئات التي لا تتضرر فيها المرأة أصلا من الطلاق يوجد مثلا لأعرف عند بعض البيئات وهي قليلة لزلت إلى اليوم وهو كانت عادة العرب قديما لا ينظرون للمرأة هل هي مطلقة ولا ما هي مطلقة في الغالب ينظرون ما هي مواصفاتها من الجمال ونحو هذا ولهذا تجدون الآيات في القرآن لما ذكر عدة المتوفة قال نهى عن التصريح لها بالخطبة نعم وقال ولكن لا توعدوهن سر إلا أن تقولوا قولا معروفا وتسجد كلام المفسرين وكلام الفقر رحمة الله أني بك لراغب مثلك أنا أبحث عن امرأة هذه الأيام لا تفوتيني نفسك إذا انتهت العدة فآذنيني هذا تعريض الآن ليه لأنها بالحجز قديما يتسابقون عليها أما الآن فلا الأبكار جلسات الآن للأسف فكيف بالمتوفى عنها زوجها أو بالمطلقة وهذا واقع مؤلم فإذا جاء قلنا له من حقها الفسخ ماذا تستفيد فهذا ظلم يجب عليها أن يفي بهذا الشرط وهذا من الشيمه والرجولة والمروءه والدين أن يثبت على هذه الشروط ما هو يقول أنا أفي بالشروط لكن ترى شوفي أنا ما قدر أستمر ما شاء الله. وين الوفاء؟ طلاق عليها أشد من خلالك بالشروط، فتضطر للسكوت والخنوع وتذهب شروطها، وتتجرع الأحزان والألم وتبقى حياتها مكذرة بسبب هذا الظلم الذي يقع عليها. نعم. خلونا نكمل هذا الحديث. خلونا نكمل أحسن. تفضل نعم. أنا ما بأشوق عليكم إذا فيكم نشاط ولا نتوقف. ها؟ أنا عندي درس الفجر. نكمل تفضل نعم. اللي يحب يمشي توكا الله. الشيخ ياسر اليوم عجيته و... إنه حق الشرط ها؟ جيد نعم تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس وسلم نهى عن نكاح الشغار نعم ما عندك تفسير له والشغار نعم والشغار أن يتزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صدق طيب نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ثم فسره قال الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صدق هذه الجملة والشغار أن يزوج الرجل ابنته هل هي من جملة الحديث المرفوع أو أنها خارجة عنه يعني من قبيل المدرج أهل العلم بعضهم تردد في هذا ولم يجزم فيه بشيء قد يحتمل وبعضهم قال هذا من كلام الصحابي من كلام ابن عمر رضي الله عنه فسر الشغار وهم أهل العربية أهل اللغة وسواء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فسره الصحابي فهو أدرى بما روى وهم أهل فصاحة وعربية وكلامهم حجة في اللغة في اللغة في عصر الاحتجاج فأيا كان ذلك فهو يبين حقيقة الشغار وضعهم قال لا هو من كلام راويه عن الصحابي وهو نافع وبعضهم قال بل هو من كلام من رواه عن التابعي فهو من كلام الإمام مالك رحمه الله والعلماء مختلفون في هذا في هذه الجملة من كلام من على كل حال هذا التفسير المذكور هنا أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صدق بهذا القيد هذا هو التفسير المشهور للشغار تزويج مشروط مع إسقاط المهر مع إسقاط المهر الآن تصور لو أنه قال له زوجني ابنتك على صداق قدره كذا على قال أزوجك ابنتي بصداق قدره كذا على أن تزوجني ابنتك بصداق قدره كذا هل انتفت الصورة؟ في ظاهر هذا التفسير انتفت ليس كذلك؟ قال هنا وليس بينهما صداق فإذا تأملت هذه الجملة أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته فمن أهل العلم من قال هذه هي العلة زوجني على أن أزوجك. وضح. فقالوا: العلة في التحريم هي التعليق في النكاح. زوجني أو زوجك على أن تزوجني. يعني إن ما زوجتني لم أزوجك. فهل يقع هذا التزويج أصلاً ولا ما يقع؟ زوجك على أن تزوجني. فهذا نكاح معلق. فبعض أهل العلم قال: السبب هو التعليق. نعم، وهؤلاء لهم تفسير لأصل مادة الشغار ما أصله في كلام العرب المشهور هو أن الشغار تقول شغر بمعنى خلا تقول هذا المكان شاغر يعني خالي. مقعد شاغر يعني خالي فبهذا الاعتبار لخلوه من المهر لخلوه من المهر وهذا موافق لهذا التفسير المذكور هنا أن أصله في كلام العرب من شغر إذا خلق ولكن منهم من فسره بغير هذا وتفسير فيه بعد ولكن لولا أنه يحتاج إليه لبيان ما يمكن أن يستند إليه القول الآخر أنه للتعليق وإلا لم أذكره. لكن نحن بين مأخد القول لماذا قال بهذا؟ فبعضهم يقول مأخوذ من شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول كلب إذا راد ليبول يرفع رجل شغر الكلب رجل طيب ما العلاقة بالموضوع؟ قالوا هنا شغر بمعنى رفع فيقولون أصله ماخذ ما الشغار يقول ما ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك يعني في الوطن النكاح هذا معنى بعيد هنا في الشغار لكن نحن نبين ماخذ القول الثاني الذين قالوا إنه لوجود التعليق ما أزوجك إلا أن تزوجني والراجح والله تعالى أعلم أن السبب في ذلك هو خلوه من الصداق خلوه من الصداق من أهل العلم من يقول إنه إذا وقع واحد زوج الآن آخر بهذه الطريقة تزوجوا هذا زوج وهذا زوج زوجك على أن تزوج هناك طبعا صورة يعني واضحة هي من أجل صور الشغار كان يقول أزوجك فلانة طبعا ما اشترط البنت موليتي ممكن أختها ممكن أزوجني أختك على أختي على أن تزوجني أختك أو أزوجك أختي على أن تزوجني ابنتك واضح هناك صورة جلية واضحة هو لو قال أزوجك فلانة اللي هي موليته نعم على أن تزوجني فلانة أزوجك فلانة بأن تزوجني فلانة مثلا أو على أن تزوجني فلانة من غير مهر فهذا لا شك أنه باطل عقد باطل واضح عقد باطل يعني يقول يصرح بهذا أنه من غير من غير مهر نعم نعم يعني يقول كان يقول وبيضعوا إحداهن صداق ل الأخرى فهذه الصورة باطلة بلا شك هذه أقبح صور الشغار أن يصرح ما هو العوض العوض هو أن يقول بضعوا هذه صداق لهذه والعكس هذا شغار طيب لو قال له أزوجك فلانة على أن تزوجني فلانة وما سمى صداق فالأرجح الذي عليه عامة أهل العلم أن هذا باطل ولا يقال إنه بعد النكاح بعد العقد أنه يصحح ويلزمه أجرة المثل لا العقد باطل طيب لو أنه سورة ثالثة أخف قال أزوجك فلانة بمهر قدره كذا وحط شيء رمزي قدره مئة ريال على أن تزوجني فلانة بمهر قدره مئة ريال لاحظ الآن المهر صار كأنه حيلة فقط تحلت قسم حسنا ما يقال أن هذا بلا عوض تقولون بعوض هذا عوض نقول له هذا واضح أنه حيلة الآن فلا أثر له طيب صورة كم رابعة لو قال له أزوجك فلان بمهر قدره خمسون ألفا على أن تزوجني بنتك بمهر قدره أيضا كذلك خمسين هل هذا الآن هذا مهر المثل مهر مثيلاتها خمسين ألف هل يصح هذا ولا ما يصح نعم كيف لا ما لا لا أنا قلت بس فلانة زينب على أن تزوجني سعيدة جيد ما في إشكال الكلام الآن من يقول بأن العلة المنع هي التعليق يقول ما ينصح حتى لو سمى المهر ويقول أن أصلح ما أخذ من شغر الكلب ما أزوجك لا تزوجني فهذا تعليق أزوجك على أن تزوجني ما حصل التزوج وهذا فيه بعد لكن من يقول إنه لخلوه من المهر كما هو يدل على هذا وليس بينهما صدق يقول هذا يصح يصح لكن ينبغي النظر فيه حتى يخلو من الإشكال والظلم أن يراعى فيه بعض الأمور ما الذي يراعى فيه أن يكون مهر المثل وأن يراعى فيه الرضا لابد برضاها البكر كما سيأتي تستأذن والأيم تستأمر فلا يتلاعب بالنساء وبمصالحهن في أخص الأمور مستقبلها على شام مصالح وأهواء الرجال الأولياء أزوجك على تزوجني لا لكن في صور معينة تكون هي راضية أصلا هي تريده شاورها غيرت ما عندي مانع والمهر مهر المثل نعم والرجل كفء الكفاءة موجودة والعكس لكن أحيانا بعض الأولياء يتحكم يأتي ويخطب هذه البنت ثم لو خطب منها المقابل يقول له لا ومعن تلك موليته موافقة عليه ويعطيها مهر مثلاتها والكفاءة موجودة مسهول لوقف حاجز طيب لماذا هل في هناك أسباب عيوب لا يتحكم يبغى يأخذ راتبها يبغى يأخذ جيد فهنا لو اشترط عليه قال أنا ما مندي مانع أزوجك أو أزوج ابنك فلان لفلانة على أن تزوج ابني لبنتك والاطراف راضية فهذا هل في إشكال بهذه الطريقة؟ لا إشكال فيها لأن المفسد قد انتفت. لكن لو كان من غير إذن مع مهر المثل، فهنا يترك الأمر لها. فإن أمضته، جيد، صح. وإن قالت لا، أنا لا أريد هذا الزواج اللي أنا أرغمت عليه في مقابل مصلحة أبي أو الولي، فلها الفسخ. كما سيأتي في استئذان البكر واستئمار الثيب فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي جعل ذلك للمرأة إذا ألزمها أبوها أو وليها بالنكاح نعم لعل هذا يكفي صد اللعب هذا يأتي إن شاء الله بتكلم عليه في الحديث اللي بعده كانوا يبغون يتكلم عليه الآن اللي هناها عن نكاح المتعة هامخيبر ها سيأتي إن شاء الله الزواج هذا المسيا وزواج هذا اللي يروحون يسافرون يتزوجون اسمه إيش مسافر ها نعم صيفي وإذا تزوج في الشتاء ها أو اعتبار الأغلب الأغلب جيد نعم لا ليس من الصلب كيف لا لا لا لا التأويل البعيد هذا التأويل بعيد الأصل قال هذا بنه من صلبه مقصود ليس من الرضا ولا بالتبني ولهذا قال بعضهم لماذا قال لم اعترض شيخ الإسلام وقال لهم لماذا قال الله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأنتم تقولون بالعموم ليه هنا قيدها فيقول ليخرج الابن بالتبني لكن هذا بعيد. يكون فقط لهذا. فيدخل فيها الرضاع والتبني كل من ليس من صلبه. هذا مفهوم مخالف. نعم. ها؟ لا المهر الصوري هذا اللي ما له حقيقة ما يصح كأنه لم يدفع شيئا. والمحتال القاعدة أنه يعامل بعكس. بنقيب قصده، ولذا قلت لكم لو سموا مهرن الحيلة شيء تحلت قسم هذا ما يصح نعم. يفرق بينهما والولد يلحق به بشبهها يلحق به ما بشبهها ولا يقال زنا يحصل رجم لا يفرق بينهما ثم بعد ذلك تستبرة نعم كان وطاعها وكذا ثم يتزوجها بمهر وعقد جديد أي نعم. لا دليل على هذا تقييد المهر بأنه لا يجوز أن يقل عن مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه هذا ليس عليه دليل تحديد نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد فهذا أقل من مهره صلى الله عليه وسلم لأزواجه نعم. والرجل الآخر قال له زوجتكها على ما معك من القرآن فلم يدفع لها مالا نعم. الفقهاء من الناحية النظرية يقولون نعم ولذلك يمكن يغرر بها ويمكنهم أن يغرروا به نعم أي كان كان يقول مثلا لو أنه قال أنا أتزوجها من غير مهر مثلا عندما يصحح ذلك ويقول تستحق أجرة المهر المثل يقولون يمكن أنه يوقعونه فإذا تزوجها استحقت مهر المثل كم مهر المثل خمسين ألف قالوا هات خمسين ألف ويلزمه أن يدفع ولم إيش إيه هذه مسألة في نكاح المحلل لو أنه نواه وسيأتي إن شاء الله لعله في الكلام على المتعة لو أنه نوا الآن نوا أن يحلل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فالأرجح أنه إن زوجها في زعمه أنه ليفك أزمة رأها تبكي ورأى الحالة والنياحة كذا طلقها عندها عشرة أولاد فقال أنا بتزوجها لله نعم ثم بطلقها من أجل أن ترجع هل هالمسكين اللي نعم فهذا لا يحل لا يجوز له أن يتزوجها ولا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول لكن العلماء تكلموا فيما ليس بيده عقدة النكاح منه اللي ما بيضع عقد نكاح لو أنها هي التي نوت فأحيانا يحصل هذا يأتون لشخص ويراقبون في الزواج تأتي هي مرمت كلمة بالتلفون أو تراقب وتزوجني وهي بيتها إن هي تزوجها إما ترضيه بمال على أن يطلقها أو تنغص عليه عيشه حتى ترغمه على الطلاق لترجع زوجها الأول فقد تعبث بالهاتف وقد وقد جيد وقد يفعل ذلك وليها يزوجها من شخص يكون عندي والله بنت ودي أزوجك وانت رجل ما شاء الله وكذا وإذا تزوجت كان له شرايك تطلقها بعد الدخول شرايك تطلقها وأنا بعطيك هذه شيك بخمسين ألف طلقها هي لها نظر في زوجها الأول وزوجها يبغاها وتعرف هذه عيشة حمر وعيش رح وانت رجلا شروكة نعم ومن هالكلام فهذا يصح بعض أن العلم قال ما دام إنه ما بيده عقدة النكاح نيته لا تؤثر والرجل ذاك ليس بملزم أصلا الزوج لتزوجها ولا له أو كانت نيتها هي لأن ليس بيدها عقدة النكاح ويعتمدون على قاعدة في هذا نعم بأن يعني من لا يكون له أثر في الطلاق فكذلك أيضا لا أثر لنيته في النكاح أي كان نيته مؤقت أو غير مؤقت ومن أهل العلم يقول لا يجوز لأن هؤلاء أطراف العقد فإذا وجد من أحدهم نية الفاسدة فهذا داخل في المحلل والأحواط الابتعاد عن هذا كله نعم خلاص نعم قالوا لها يجوز ثم بعدين تزوجته بدون ولي هي الآن بهذه الحالة تزوجت بعد أن استفتت عالما تثق بدينه وعلمه جيد فهنا هي غير مؤاخذة والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم لكن إن ترافعوا جيد إلى القاضي الذي يرى هذا باطل الأصل فإنه يفرق بينهما و يعاد العقد من جديد ليه؟ لأن هذا مما يمكن أن يستدرك والأولاد يلحقون بهم هنا. طيب هذا يقول ما رأيكم في أن يبدأ الدرس عامة بالأسئلة حتى يدركوا والمتأخرون ينشط الحاضرون ذهنيا بس هذا يطول علينا الوقت بسببه ما في إشكال رجع لكم ما سبق لكنه في نظري غير جيد. ها حن عمدا على أساس ما نأخيركم نصير بعد السن الراتبة ما في إشكال إن شاء الله بعد السن الراتبة هذه الأيام الليل طويل والجو عليل فليس هناك مشكلة إذا قطلتم في الدرس هذا رأي الأخ لكن بعض الأخوان يمكن يجي وهو في غايه الانهاك اصلا ولا لا يا شيخ يا سعد